وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحيي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته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 أن الحياة تنتهي بالموت ونسي هؤلاء أنهم سيبعثون بعد الموت ليقف الجميع بين يدي الله جل وعلا في ساحة الحساب للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير مصداقا لقول الملك القدير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ولا زلنا مع البشرية كلها في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب وقد شرف الله زمرة من أمة الحبيب المصطفى وأكرمها فأذن لها بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم تعرفنا في الحلقة الماضية أيضا على قواعد العدل والفضل على قواعد العدل والفضل التي يحاسب الله جل وعلا بها الخلق يوم القيامة وطرحت هذا السؤال في آخر الحلقة يا ترى من هي أول أمة من بين سبعين أمة تقف في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب يا ترى من هي أول أمة ينادى عليها للحساب ليخفف الله جل وعلا عنها هول الموقف والجواب إنها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم والله تتجلى رحمة الله بالأمة حين يقدم الله الأمة للحساب فموقف الأمم في أرض المحشر وفي ساحة الحساب موقف عظيم الشمس فوق الرؤوس الناس غرق في عرقهم على قدر أعمالهم جهنم تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وتعالى الأنبياء كل نبي يقول نفسي نفسي الموقف عصيب الموقف رهيب لا يستطيع بليغ مهما آتاه الله من فصاحة اللسان وجمال الأسلوب والتبيان وحلاوة الكلام أن يجسد هولى هذه اللحظات بينادى رب الأرض والسماوات نعم في ظل هذا الموقف ينادى على أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يا سلام على الشرف نحن الآخرون آخر أمة هي أمة المصطفى وهي أول أمة يوم القيامة تقدم للحساب بل وهي أول أمة تدخل الأنة بأمر الملك الوهاب نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وفي لفظ في الصحيح نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب هكذا بنفس النص نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة يقال أين الأمة الأمية ونبيها قال صلى الله عليه وسلم فنحن الآخرون الأولون وفي رواية أخرى قال ابن عباس فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غرا محجلين من آثار الوضوء فتقول الأمم في ساحة الحساب في أرض المحشر وهي تنظر لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فتقول الأمم كادت هذه الأمة كلها أن تكون أنبياء الله أكبر هذه الأمة التي وحدت رب الأرض والسماء معلش أنا متعصب للأمة بقولها بكل ثقة أنا متعصب غاية التعصب لأمة الحبيب محمد أشرف أمة كانت زالت وستظل أشرف أمة وأطهر أمة وأكرم أمة على الله جل وعلا في الدنيا والآخرة مع ما تمر به الأمة الآن أيها الشيخ من مراحل ضعف وهوان مع ما تمر به الأمة الآن من مرحلة من مراحل الضعف فالأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس فإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف طالما مكن الله للأمة ومرت بكثير من مراحل العز والعزة والتمكين وأنا أقول بكل ثقة كما بينت لحضراتكم بالدليل في هذه السلسلة الميمونة المباركة أنا أقول بكل ثقة إن المرحلة القادمة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن أشد ساعات الليل سوادة هي الساعة التي يليها ضوء الفجر الصادق والفجر الصادق لدين الله قادم بإذن الله بموعوده جل جلاله وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم نعم أمة النبي هي خير أمة وهي أكرم أمة يا أخي كل أمة على أجل الأرض تعتز بنفسها وتفخر بتاريخها بل وتتغنى برجالها بل وتتغنى بتاريخها وربما يكون تاريخها من السواد والظلم بمكان وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار قال جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا أردت حبيبي في الله أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة انظر الآن إلى أمم الأرض بلا استثناء انظر إلى أمم الأرض في الشرق أو في الغرب أو في أي بقعة على وجه الأرض والله لن تجد أمة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل لن ترى أمة توحد الله على وجه الأرض إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى من كان مؤمنة كمن كان فاسقة لا يستوون الله جل جلاله يقول لا يستوون ياخي سبك من الكلام الفاضي الحضارة المادية دي بدون دين وبدون أخلاق كلام فاضي لش قيمة والله له قيمة أنا لا أقلل من شأن العلم لست درويشا أهرف بما لا أعرف أبدا لا أقلل من قدر العلم لا أمتنا هي أمة العلم أول آية نزلت على قلب المصطفى تدعو إلى العلم اقرأ لكنني أقول الحضارة لها ركنان ركن مادي وركن إيماني أخلاقي أي حضارة بدون هذا الركن الأصيل لا قيمة لها ولا كرامة لها ما قيمة هذه الأسلحة التي تدمر البشرية الآن تدميرها ما قيمة هذا التطور في هذا الجانب الذي يفن البشر بين عشية وضحاها ما قيمة حضارة بلا روح بلا ضمير بلا إيمان بلا توحيد بلا أخلاق بلا معرفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من النبيين المرسلين ما قيمة هذه الحضارة الحضارة الحقيقية في اخلاقها في اعترافها بربها وإيمانها بربها في اعترافها برسل الله وأنبياء الله فيما تقدمه للبشر من سلم وسلام وأمن وأمان وأخلاق وقيم لا فيما تقدمه من سفك للدماء وتمزيق للأشلاء وهدم للبيوت وإبادة للمزارع والمصانع والمدارس لا أمة الحبيب هي أشرف أمّة. قال الشيخ متعصب للأم أنا اعتز بهذا التعصب وأعلنه بكل ثقة. أمة الحبيب أشرف أمّة وأكرم أمّة وستظل أشرف أمّة وستظل أكرم أمّة إلى أن يرث الله الأرض من عليها بل تتجلى كرامتها. بين الله حين يدعو الله أمة المصطفى لتشهد على كل الأمم يخي ذلك فضل الله يتيه يشاء والله ذو الفضل العظيم أمة المصطفى تشهد على كل الأمم أيوة أيوة تشهد على كل الأمم ما عليش سمح. سمحوننا منفعل شوية لأن الأمة الآن مهزومة ليه ليه مهزومة لما الهزيمة النفسية وأنتم أشرف البرية وخير البرية لأنكم توحدون الله وتتبعون سيد البشرية ارفع رأسك يا أخي آمن وحتى الله وآمنت بسيدي رسول الله ارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء وقم بكل ثقة وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي أيوة من مثلك أيها الموحد من مثلك أيها الموحدة ارفع رأسك أخي واعتز بإيمانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك ثم هيا ترجم هذا الاعتزاز وهذا الشرف بشهادة عملية على أرض الواقع بعيدا عن التنظير السالب لا لا لا لا أبدا بعيدا عن التنظير السالب اشهد لهذا الانتساب بأخلاقك بسلوكك بإبداعك بعطائك بإنتاجك بعملك في كل مادين الحياة فليقل عملك فليقل صدقك فليقل وفاءك فليقل إخلاصك فليقل إنتاجك أنا مسلم من غير ما تتكلم أنت دون أن تتكلم فليشهد خلقك لك بأنك من المنتسبين إلى من بعثه الله جل وعلا ليتمم مكارم الأخلاق أمة النبي يا سلام اللهم ارفع عنها كل وباء وكل بلاء اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفى وارفع عنها كل كرب وهم وغم في هذه الأيام والليالي المباركة يا أرحم الراحمين تتجلى كرامة الأم حبيب في الله حين تدعى رب العز يدعو أمة المصطفى لتشهد على كل الأمم إزاي الكلام عم الشيخ واحنا رأينا أمة من الأمم هذه كرامة الأمة ذلك فضل الله يؤتي من يشاء كيف نشهد إذن للأمم وعلى الأمم ونحن لم نشهد الأمم يكفي أنك صدقت ما أخبرك به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لا لا أنا أقسم بالله المؤمن الصادق والله العظيم يصدق للنبي يقولهول أكثر من اللي يشوفه هو بعينه يعني أنا أرى بعيني أنا شايف بعيني شيئا الآن أراه بعيني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي لا من زي ما انت شايف خلاص اكذب عيني واصدق حبيبي اكذب عيني انا سمع باذني والرسول يقول لي لا ليس كما سمعت اكذب سمعي واذني واصدق حبيبي نعم ليه أنا بصري وبصرك قد يزيغ وقد يطغى وأظن هذا واقع لنا جميعا يعني قد ترى شيئا فإن اقتربت منه لا تراه على الصورة التي رأيته عليه سابقة فبصري قد يزيغ وقد يطغى أما بصر الحبيب فقد قال فيه ربنا جل جلاله ما زاغ البصر وما طغى فأنا أصدق المصطفى فيما يبلغني أكثر من تصديقي لما تراه عيني ولما تسمعه أذني هو ده العبد المحب المتبع هذا هو المؤمن بالله وبالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدعى نوث يوم القيامة يا الله وأنا ذكرت الحديث أنفا مرتين في هذه السلسلة الكريمة يدعى نوح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على رؤوس الخلائق في ساحة الحساب يقول الله جل وعلا يا نوح فيقول نوح لبيك وسعديك والخير بين يديك فيقول الملك هل بلغت قومك وهو أعلم جل جلاله فيقول نعم يا رب ده تسعمية وخمسين سنة دعوة مش ممكن تسعمية وخمسين سنة في الليل وفي النهار وفي السر وفي الإعلان ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا ودع قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا ما في السبيل ما سلكوش تسعمية وخمسين سنة ومع ذلك قومه رب العزة قلهم هل بلغكم نحل أبدا؟ ما والله ما شفناه ولا عرفناه ولا رأيناه أعوذ بالله كلا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقول الملك لنوح من يشهد لك يا نوح يقول محمد وأمته الله أكبر الله أكبر شايف الكرامة شايف الكرامة أنا لو طول قل كل مسلم وقل كل مسلمة عشان أم لا إلى النهاية بالثقة في الله جل وعلا بالثقة في الله ثم بالثقة في كرامة ومكانة هذه الأمة والله ما تقاعست وما تأخرت يا أخي أسأل الله عز وجل أن يتولى ذلك فالأمر بيده الأمر بيده جل جلاله شايف كرمت الأمة من يشهد لك يا نوح محمد وأمته هو فيه, هو فيه يعني من يشهد لنوح إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام تبوي الأمة آه تبت... تشهد ليه انت انت ما شفتش نوح ولا عاصرت لم ترى نوحا ولم تعاصر نوحا و... كيف تشهد في رواية في سنن ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وانا اشهد عليكم رؤية ابن ماجه يقال للأمة وما علمكم انت بتشهد على اي اساس لنوح وما علمكم شوف الأمة باية تقول ايه تقول الأمة الميمونة جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه الله الله الله الله الله جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه قال الحبيب في رواية أبي سيد فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا أي شو القرآن لتكونوا شهداء على الناس الله أكبر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة تبقر معاك قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك بك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي وجئنا بك على هؤلاء شهيدة في روايه جميله قوي قوي قوي صحيحين عشان تعرف كرامتك انت ايها الحبيب يا من تجلس لتراني ولتسمعني الان انت النبي قال فيك انت قولا جميلا قوي قولا في غيت الرقة النبي قال في نحن ماذا قال اسمع خذ البشرة دي ولا تغفل عن الصلاة والسلام على من بشر صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة يوما يعني خرج إلى البقيع أتى المقبرة يوما وبعدين قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون ثم قال الحبيب وددت أن قد رأينا إخواننا تاني تاني النبي يقول وددت أن قد رأينا إخواننا قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد يا الله أبشر أبشر أيها الحبيب المحب وإخواننا الذين لم يأتوا بعد نحن إخوان الحبيب يا له من شرف ويا لها من كرامة وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فالصحابة قالوا الله كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فالنبي عليه وسلم والسلام جوابا عقليا بديعا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة الغرة الشعر الأبيض الجميل اللي في جبين الفرس والتحجيل الشعر الأبيض الجميل اللي في قدم في ساق الفرس من تحت في الفرس من تحت الغرة والتحجيلة فالنبي يقول لهم أرأيتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة بين ظهري خيل ده من به وسط خيول سودة تماما كسواد الليل أيعرف خيله؟ قالوا أيه طبعا يعرف خيله لأن الغر بينه والتحجيل بينه وكل الخيول سوداء مظلمة مظلمة في السواد قال أرأيتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أيعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال وأنا أعرفهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء من أكثر من الوضوء توضّح، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث في صحيح مسلم. نبي الكذا. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن بمجرد ما الوضوء ينتقض أو ينتقض وضوؤك أسرع بقدر المستطاع بقدر المستطاع وجدد الوضوء خليك دائما على الوضوء. أنت خرج للشغل وأنت ركب عربيتك، أنت في البيت في أي مكان خليك محافظ على الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء الوضوء له نور حتى اتشفوا الآن بال... يعني بالأبحث العلمية العلمية المجردة أن المتوضع يعني تحيطه هالة من النور الحسي الحسي الحقيقي أبحث علمية الآن المتوضع تحيطه هالة من النور الحسي الحقيقي المادي فأكثر من الوضوء وضوء له غرة نور كذا في الجبين وكذلك في الأعضاء وفي الأعضاء الوضوء بالكامل سبحان الله فأمة النبي أم مرحومة مش عاوز أطول بس والله الحقيقة أنا بملك نفس بال يعني بالعافية بالقوة ما بتيجي الأمة النبي إلا ومش عاوز أسكت مش عاوز أسكت لأن الأمة الأن مهزومة وأنا أريد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننتزع هذه الهزيمة النفسية من من القلوب وأن تكون الأمة على ثقة مطلقة وعلى يقين مطلق أنها أشرف أمة وأنها خير أمة لكن نحتاج فقط أيها الأفاضل إلى أن يدفع هذا الأمل صدق العمل صدق العمل لأن أمل بدون عمل ما ينفعش أمل الكذبين أمل ليس الإيمان والتمني يقول حسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي مش عشان ألبست الغطرة والتوب خلاص بقيت مؤمن لا إطلاقا أبدا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وصدقته الأعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه أنا منافق والعياذ بالله وهذا مرائي طيب دي كرامة الأمة أول أمة ينادى عليها للحساب أمة الحبيب جميل جميل طيب من هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة آه سؤال ده ده سؤالتني خطير قوي. خلاص الأمة تقدمت يا رب استرنا ولا تفضحنا تقدمت الأمة للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وتعالى يا الله على مرأة ومسمع من جميع الأمم الأمة تقدمت يا ترى من أول من سينادى عليه من هذه الأمة للحساب آه أكدوا الأهل الكبائر يا شيخ محمد أهل الكبائر لا لا أهل مش أهل الكبائر لا طب أهل الصغائر من الذنوب لا مين؟ من أول من ينادى عليه في هذه الأمة للحساب يا الله مش هتصدق لو قلتلك الشهداء <تصفيق> تب فيه دليل معك على الكلام ده أيها ما فيش كلمة اللي بدليل إيه الدليل ما رواه مسلم مسلم كمان في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم ايوة في صحيح مسلم في اعلى درجات الصح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمة فعرفها قال فما عملت قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت اليقال هو جريء بطل شهم شجاع عشان الكاميرات تصور وكالات الأنباء تنقل قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار شهيد سقط في الميدان يلقى في النار ليه قال هو جريء بطل شهم شجاع عشان الكاميرات تصور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 ما قاتلت ابتغاء مرضات الله ما قدمت دمك لله لا بل لزعامه لصداره لقياده لرياده لقومية لعصبية منتنة لم تكن شهادتك لله والله يعلم السر وأخفه والله يعلم السر وأخفه ولو استطاع أحدنا أن يخدع الخلق كل الخلق فلن يستطيع أن يخدع الخالق جل جلاله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يقول له ماذا عملت أعطتك الصحة وا وا وا وا فعرفه الله بالنعم يقول أيوان مقرب عملت ايه قاتلت فيك حتى قتل فيقول الله له كذبت انت كذاب يا الله شوف لما رب العزة يقول انت كذاب يقول كذبت بل قاتلت ليقال هو جريء انت كنت عاوز دي طب ما انت خدتها طب عاوز الاجر تاني ليه قال بل قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القيه في النهر الثاني ورجل تعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت قال تعلمت العلم وعلمت قال كذبت قال كذبت بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ثم أنر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار عالم عالم يتقر على وجهه في النار آه يا رب سلم عالم ملأ الدنيا ضجيجا وكلاما وعلما بس مش لله سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا يا رب اللهم لا تجعل في علمنا ولا في قولنا ولا في عملنا حظا لأنفسنا ولا لهوانا ولا للشيطان ولا للدنيا ولا للسمعة ولا للشهرة يا رب العالمين فتنة فتنة رهيبة جدا والله العظيم عالم يتقرع على وجهه في النار ليه لم يخلص للعزيز الغفار بتاع سمعة وبتاع شهرة كان عاوز بس يتقال عليه عالم ويتأل عليه يعني درجل مفوه ورجل متكلم يتجر على وجه جهنم والعاذ بالله ورجل قرأ القرآن اتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت قال قرأت فيك القرآن قال كذبت. بل قرأت اليقال هو قارئ قال عليه الصوت جديل وكانت النية انك تشد الناس وراك للمسجد ما كانتش النية انك بتقرأ لله عز وجل ما كانتش انيك بتعلم لله ده انت بتعلم عشان السمعة وعشان الشهرة وتقرأ القرآن عشان السمعة والشهرة وقد قيل مش انت عاوز دي؟ ما تقال كذا اتقال ده يا سلام عليه عالم وده اتقال عليه قارئ للقرآن صوته جميل انت كنت عاوز دي ثم امر به فسحب على وجهه حتى القيه في النار يا الله اسألة خطيرة جدا ورجل اعطاه الله من اصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك قال كذبت بل أنفقت ليقال هو جواد ليقال المحسن الكبير والمنفق والسخي والباذل وقد قيل أنت كنت عاوز دي وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار إيه الموضوع ده ده الأول الناس يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب جنبنا الرياء دول المراؤون إيه؟ المراؤون يعني ايه يا عم الشيخ يعني هؤلاء الذين ابتغوا بأعمالهم وجه الناس السمعة عند الناس والشهرة عند الناس والمحمدة والمكانة عند الناس ولم يبتغي هؤلاء بأعمالهم وجه الله جل جلاله يبقى العمل ما له قيمة الرياء, الرياء كما قال أهل اللغة فيرز أباد ومنظور في لسان العرب غيرهما قال راء مراءة ورياء ورئاء أي أرى الناس خلاف ما يبطن أنا أظهر الخشوع وقلب قاسي جدا أظهر الصدق وأنا أكبر كذاب أظهر الخوف وأنا غاية في الجرأة على الله جل وعلا هو در ريال أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن أن يري الناس غير ما هو عليه فإن كان الرياء بأصل الدين بأصل الدين يعني بأصل الدين يعني يظهر الإسلام وهو معتقد للكفر مبطل للكفر هذا هو النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد وصاحبه خارج من ملة الإسلام باتفاق الأمة اللي يظهر الإسلام وهو يبطل الكفر فهو كافر خارج من ملة الإسلام هذا هو نفاق الاعتقاد وهو النفاق الأكبر الذي قال الله فيه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 في الدرك الأسفل من النار قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا الله اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال يبقى دم نفاق بأصل الدين الرياء بأصل الدين أما نفاق العمل فله خمسة أصول بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وهما في الصحيحين أما الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث آية يعني علامة علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان هذا منافق وقع في نفاق العمل طب الرواية الثانية رواية عبد الله بن عمرو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 هذا منافق إذا اجتمعت فيه الصفات منافق خالص إذا اجتمعت فيه خصلة ففيه خصلة إذا وجدت فيه خصلة فيه خصلة من خصال النفاق يبقى الرياء حفظا الله وإياكم منه محبط للأعمال الشرك الخفي الشرك الخفي رب العزة تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة حبيبه المصطفى ممكن تكون متبع والعمل على السنة لكنك ما ابتغيت به وجه الله مردود ممكن تخلص النية لكن العمل على غير سنة رسول الله مردود لابد من الإخلاص والاتباع قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والعمل الصالح هو الخالص الذي كان على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هو دا العمل الصالح الخالص لله قد يكون العمل صغيرا عند الناس وهو عند الله كبير لأن صاحبه ابتغى به وجه الملك القدير، وقد يكون العمل عظيما عند الناس وهو عند الله حقير، لأن صاحبه ما ابتغى به وجه الملك القدير. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي راه مسلم من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك الله لا يقبله إلا ما ابتغيت به وجهه وحده تبارك وتعالى اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين موضوع خطير طيب ما عليشنا عارف أن الموضوع صعب وكثير من إخوان الأنبي يتألم وكثير من أخوات يتألم الموضوع صعب يا عم الشيخ كده وده المسألة ده احنا الواحد يخف بقى من اي عمل لا خذ البشرة دي خذ هذه البشرة من رسول الله لارفع بها كثيرا من الحرج ممكن واحد فينا من اخوانا واحبابنا وأخت من اخواتنا الفضليات وامة من امهاتنا الطاجرات تعمل عملا من اعمال الخير تتصدق تعطي درسا للاخوات تنفق على يتيمة اي عمل أخي من إخواننا يبني مسجداً لله يتحرك للدعوة يقرأ القرآن لكنه يبتغي به وجه الله تب أعرف إزاي ما أنا خايف هاولي حضرتك تذللك وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك الله لا لأتاني والله دي تذللك وتضرعك إلى الله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك ليه قال الحسن ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن أبشر ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن شون عمل وجل والآن ويا رب سلم يا رب استرنا وخايف إن شاء الله دليل إخلاصك تبخذ البشرة ممكن حضرتك تعمل عملا من أعمال الخير وبعدين تسمع بقى بأذنك تسمع ثناء الناس عليك وعلى عملك بل وترى مكانة لك في قلوب المسلمين في قلوب المؤمنين فتقوم تفرح تقول الله أنا خايف أنا خايف من الفرح الجوايا اللي بسمعه بفرح بيه أنا خايفي كن درياء لا ما تخافش ما خافش عندك بشرة أيوة من الصادق الذي ينطق عن الهوى والحديث في صحيح مسلم في صحيح مسلم أيوة من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله عز وجل فيلقي الله له الثناء الحسن يعني على ألسنة الناس فيفرح يعني أذلك من الرياء؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن الله أكبر تلك عاجل بشرى المؤمن هذه بشرى لك أيها المؤمن هذه بشرى لك أن يرزلك يا الله درواء جميلة قوي والله ربنا ذكرني بها الآن في روى الإمام البزار بسند صحيح بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي بالك رواية ممكن تكون بتسمعها الأول مرة وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطقه على الهوى شوف سيدنا النبي يقول له ما من عبد ما من عبد دروية جميلة قوي والله ربنا ذكرني بيها الآن في روى الإمام البزار بسند صحيح بسند صحيح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 ما من عبد إلا وله صيط في السماء فإن كان صيطه في السماء حسن وضع في الأرض وإن كان صيطه في السماء سيئ وضع في الأرض أبشر إن سمعت البشرة ثناء الناس وربنا جعلك لك في قلوب المؤمنين الصادقين ما هم دول في قلوب الصادقين وإلا المنافقون مستحيل محال أن يحب المنافق مؤمنة مش ممكن لن يبغض رجلا من أهل العلم ورجلا من أهل الفضل ورجلا من أهل السنة إلا منافق النبي قال كذا الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف قال الإمام الخطابي يحن المؤمن إلى المؤمنين ويحن المنافق إلى المنافقين استحيل فتخل شوف انت بتحب مين بقى يلا فتش الآن من تحب ده ترموميتر حقيقي ودقيق جدا عند كل مسلم ومسلمة ما من عبد إلا وله صيط في السماء فإن كان صيطه في السماء حسنا وضع في الأرض وإن كان صيطه في السماء سيئا وضع في الأرض فلما ربنا ولقلك الثناء الحسن على السنة أحبابك وإخوانك من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات ويجعل لك مكانة في قلوب الخلق فأعلم بأنها بشرى عجلها الله لك في الدنيا لتكون موصولة إن شاء الله تعالى ببشراه لك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه والكنف لغة الستر والرحمة ويقرره بذنوبه عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول المؤمن رب أعرف رب أعرف فيقول الملك ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم ويعطيه صحيفة حسناته اللهم اجعلنا ويكون منهم بمنه وكرمه طيب عم الشيخ تقدرش بسرعة كده ربنا يبرك لك توصف لنا دواء لهذا الداء آه بسرعة لأنه مسألة في منتال أهمية دواء لهذا الداء لداء الرياء أول جرع الدواء أول معلاء تخذها أن تتبرأ من حولك وطولك وأن تنكسر بين يدي الله جل جلاله وأن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله والله العظيم والله ما جلست هنا ولا حفظت آية ولا حفظت حديثا ولا نطق لساني إلا بفضله وتوفيقه ومدده وعطائه أنا ولا شيء دي الأنف حطها تحت الجزمة سامحني دي لابد أن تضع تحت النعل وتتبرأ من حولك وطولك ومددك وقوة أنا ولا شيء ولا شيء والله أقسم بلا لا شيء ولا نملك من الأمر أي شيء يبقى تتذلل كده وتكسر قلبك وتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء الأكبر الأكبر اتق الله يا شيخ محمد الأكبر أيوة أيوة إلجأ إلى الله أن يجنبك الرياء الأكبر النفاق الأكبر أنا ممكن أقع في النفاق الأك أيوة يا سيدي أيوة لقد ذهب عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأواب إلى حذيفة بن اليمان إلى أمين السر النبوي النبي أطلع حذيفة على أسماء المنافقين فعمر ريح لحذيفة وقول له أنشدك الله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين لا لا وأعظم من عمر خليل الله إبراهيم بتقول مين الخليل قدوة النبي أسوة نبينا إبراهيم خف من الشرك الأكبر آه والله ما تقرأ مع القرآن شوف رب العزة بيقول إيه حكاة عن إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يا الله والله الآن أقسم بالله بتزلزل قلبي والله بتزلزل القلب إبراهيم الخليل, إبراهيم الخليل قدوة المحققين وأسوة سيدنا سيد المرسلين بيقول لرب العزة وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يا رب نجيني واحفظني أنا وأولادي ما نعبدش الأصنام ما نقعش في الشرك الأكبر أنا مشتخين يا أخي ولا كبير ومعالش سامحني ولا حضرتك والله ما في حد فينا تخين ولا كبير فنعوزك تنكسر بين يدي الله يا أخي كل الطرق إلى الله مليئة لو سلكت طريق التوحيد ما شاء الله ستيقصμα زكا والصيام الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل أما طريق الانكسار فقل من يسلكه وهو أقرب إلى الله مليئة بأهل الفضل أما طريق الانكسار فقل من يسلكه وهو أقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار الله غني عنا غني عن طاعتنا وعن عبادتنا الله يريد منا الانكسارة والعبودية لا وجل جلاله هو سيد النبي ما الذي كرمه ما الذي شرفه أنه العبد الذي حقق أعلى مقامات العبودية لربه جل جلاله يا في مقام الإسراء عبد وفي مقام الدعوة عبد وفي مقام التحدي عبد وربنا أثنى عليه بالصفة لي سبحان الذي أسرى بعبده وإنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عبودية انكسر يا أخي استسلم ذل نفسك لله والذل لله عز. الله الذل لله عزة وكرامة الوقت عمل يجري الذل لله عزة وكرامة كل ما ذل نفسك لله كل مربي رب العزة يرفعك ويكرمك ويعل قدرك ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة والله يعلم الصادق من الكاذب يبقى أول شيء أول جرع الدواء للرياء يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب جنبنا الرياء يا رب تهرنا من الرياء الأكبر والرياء الأصغر نفاق الأكبر تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى طيب اتنين أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة المرائف الأخر مالوش حاجة خلاص وانا ذكرت الحديث مالوش أي حاجة سواء كان عالما أو قارئا للقرآن أو شهيدا أو منف مالوش أي شيء الله جل وعلا قول في كما في رواة محمود بن لبيد التي خرجتها آنفة يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم اليوم جزاء اذهب إلى من كنت ترائي هقول لحضرتك عبارة علي أو يريد حضرتك تحفظها قلب من ترائي بيد من عصيت خبر بيض دي كلمة جديدة أو تاني عم الشيخ بس عشان نستوعب المسألة دي بقول لحضرتك قلب من ترائي بيد من عصيت يا الله أنت ترائي فلانا وعصيت بهذا الرياء ربك قلب هذا الرجل الذي ترائيه بيد الملك الله جل وعلا قادر على أن يحول قلبه بالبغض لك لا أخلي حضرتك. المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرة قاعدة لا تاني تاني تاني بتقول إيه بقول المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرة يعني إيه يعني من أرض الناس خلي بالك خلي بالك والله ما حد هينفعك اقسم بالله والله ما حد هينفعك من أرض الناس بصخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فلا بد من أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء والراجل المرأي مسكين ربنا يجنبنا وهيكم الرياء مشتت عايش فهم ونكد لأنه عاوز يرأي بعمل فلانا ويرأي بابتسامته فلانا ويرأي بقوله فلان مشتت ممزق ما يقدرش يرضي كل الخلق يا اخوانا ارضاء الخلق غاية لن تدرك ابدا انت تعب نفسك ليه ما تبتغي بعملك وقولك واجه الله ويسيب الخلق دع الخلق للخالق تبارك وتعالى ما لكش دخل بالخلق ما لكش يا أخي سبحانة أي خير لك في مدح الناس لك وانت وانت عند الله مذموم وأي شر لك في ذم الناس لك وانت عند الله محمود أي خير لك في ذم الناس أو في مدح الناس وانت عند الله مذموم وأي شر عليك في ذم الناس لك وانت عند الله محمود ما تعلقش الخلق مش الناس عمرانها ترضى عنك انت تعب نفسك ليه والله العظيم ما هتقدر طب الناس مستحيل يا أخي لو رضي الناس كل الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس المصطفى الناس رضتش على رسول الله لم يرضى كل الخلق على رسول الله منهم من سب المصطفى ومنهم من آذاه ولزال سبهم إلى هذا اليوم المصطفى لزال موجودا على الشاشات والفضائيات والمجلات والجرائد وقالوا فيه كلاما يعف اللسان عن ذكره صلى الله عليه وسلم يا أخي والله ولو رضي الخلق عن أحد اللا رضي الخلق عن الواحد الأحد يا الناس لم ترضى عن رب العزة والله ما تنسى الكلام ده عشان ما تتعبش نفسك وتعلق قلبك بالله وحده بالله وحده لم يرضى الخلق عن رب الخلق شتم ربهم وكذبوا ربهم ونسبوا له الولد ونسبوا له الزوجة واتهموه بالبخل واتهموه بالفقر والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترطيلة قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل ما تشغل شبالك يا رجل ما تشغل شبالك ولا تتعب نفسك اطلاقا علق قلبك بالله وحده فالمراء مشتت فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى ثم الاخفاء الإيه الإخفاء الاخفاء كل عمل شرع لك الدين وأن تخفيه افعل لكن فيه أعمال ما تقدرش تخفيها في الشرع زي الدعوة ما قدرش الآن أدعو أحبابي عبر هذه الفضياء وأنا ما أخفي يعني ما ينفعش ما ينفعش تخفي الصلاة ما ينفعش تخفي الحج لكن ينفع تخفي قيامك بالليل ينفع تخفي تذللك وتضرعك ينفع تخفي الصدقة أي عمل تستطيع أن تخفيه افعل ليه لتدرب قلبك على الإخلاص بعمل الإخفاء حتى إذا ما عملت هذا العمل في العالانية وجدت قلبك بفضل الله مدربا على الإخلاص يبقى ما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء فيما دل الشرع على جواز إخفائه وإلا فلا يجوز لك البتة أن تخفي صلاة الجماعة أو أن تخفي الحج لبيت الله أو أن تخفي الدعوة لإخوانك وأخواتك فكل ما استطعت أن تخفيه افعل لتدرب القلب بهذا العمل في الخفاء على الإخلاص وأنت في العلانية طيب هؤلاء هم أول من يقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة فيا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وماذا يسأل بعد وماذا إذا فرغ الحق تبارك تعالى من القضاء بين العباد فيما تعلق بحقوقه جل وعلا ما الذي يحدث يأذن لدواوين المظالم وآداء الحقوق أن تنصب فعند الله تجتمع الخصوم ولا بد من آداء الحقوق ولن يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله جل وعلا أن يسطرني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك